بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأرض تا يجادلونك في الخلق خبأ غدا ما تبينشان. و لا وجه تتقون لون شم أن و ما بكلماته ان هذا Bon swamps away you'll きょうは We are Thank <laughs> you. لصيتار أو متخذيذا إلى عباده فقد ذم. a woman but... Yeah. وَقَلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ الْعِقَارَ وَأَفَقُونَ طف... طف... طف... كن... نَاسٍ فَأَوَالُهُ وَأَيَدَهُ بِنَصْرِهِ War I Mm-hmm. It <laughs> والذين كفروا إلى جهنم يحسرون ليميذ الله الخبيث من الطي ما يجرَّ الخبيثَ بغضه وما بغضه ما يرثو في جهاز أولئك هم الخاسرون قل كفروا إن ياتهوا قَدْ سَنَ وَإِنْ يَعُدُّوا فَاعْلَمْ قَدْ مَضَى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله و Amen. Mm -hmm. and had child. And Allah knows يا قضي الله أمرك كان مفعولا وإلى الله ترجع. سَلَامٌ وَسَلَامٌ يَقُولُ الْمَرْصُومُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ وَلَا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض من يَتَوَكَّلْ على الله فإن الله إِنَّ اللَّهَ ولو ترى قَدْ جَعَلَ كفى مَا دَائِيَ يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ بما قدم أيديكم وأن الله كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا ما س أن م على قوم ديو غظ م ب فصيم أن الن تدأ بآل والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم وقنا آلة فرعون وكل كانوا ظالبين إن shattering فالله عنكم وعلم أن فيكم وغفا فإن a Now. One.